سؤال رقم اثنين يمكنني مجاوزة جميع هذه العربات في نفس الوقت ألف نعم با لا أعيد يمكنني مجاوزة جميع هذه العربات في نفس الوقت ألف نعم با لا